Ha ha! Ha ha! Nqsha bendi. Ha ha! His jabar. Ha ha! Sunu yerged min ytkawar. Ha yelhaun. Ha ha! Ha yelhaun. Ha ha! La tethaun. Ha ha! We're gonna throw the caps, the tough guys. We're gonna go up against قال القائد <تصفيق> شعبي صامد ظل <تصفيق> جاهل ذلك الحاق نزود على العزم ما نتهاون هاي الهاون نرابط احنا خندق كلنا نحمي الدار من الكفار نزود على الحق ما نتهاون هاي الهاون عدنا الوارد هه كلنا جنوده صار سنين لا ملين نعد العده وما نتهاون هاي الهاون هاي الهاون لا تتهاون هه نقشة بندين نحف نسير للتحرير غضب نصير سيوف نصير نضرب نرعد ما نتهاوى. الشيخ الغالي النور العالي سيف سنادي وأز ما يتفاوض ما يتهاون هايا الهاون هايا الهاون هايا الهاون لا تتهاون نقشة I'm